إن الحمد للغاية نحمده ونستعينه ونستفره ونعوه بذات شروره بسناه ونسيئة أعمالنا من يلدي جزارا لا مقبله ومن يفلد فلا بالي له وأشهد أن لا لا إله الله وحده لا شيئا وأشهد أن محمد فلا لأنه واصوله يا ايها الذين امنوا استقيموا لقوا الله حق قوته ولا تملون الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إذن الله كان عليكم رقيبا يا أنتمة من آنة الله ركوه قولا سديدا يصلح لكم تعبا لكم ويرسل لكم ذنوبكم ومن يمتع إله ورسوله فقد فاز كبسا عظيما ألا رحمة أصطفى الحديث كتاب مراه وخيرا لذلك نادم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر قطره من لذاتها وكل محدثة فتعة وكل فتعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بأطئها المسجمون فإن الزكاة قرن في الصلاة في نواطن كثيرة من كتاب الله من مكر قطره سبحانه وأخيروا الصلاة وآثوا الزكاة وذكعوا مع المرشعين وإذن قمره سبحانه وأخيروا الصلاة وآثوا الزكاة وأقربوا الله فرضاً حسنا فإي فرضاً ومالي كسر إلى المحكام الخمسة عبد عمر أن النبي صف الله عليه وآله وسلم قال بني الإثاث على خمس قول يا على هم شهاده ان لا الله وان محمد رسول الله واقر السلام واكثا الذكر وصلى الله على محمد والحيذين وعلي ابن عباس ان النبي تطا وعلي وذكر لما اصبحت عاد الى اليمن قال له انك تاتي من اهل الكتاب فادعوه إلى شراك أن لا لا تسر الله وأذي ردو الله فإنهم أضاروا إلائه فأعلمهم أن الله اقتضّ عليه خنسة قلوات في كل يوم وليم فإنهم أضاروا إلائه فأعلمهم أن الله اقتضّ عليه فأعلمهم أن الله اقتضع عليه صدقة أي زكاة صدقة تؤخذ من أغنياتهم فترثوا في فقاههم وقد جاءت الآيات كثيرة تترى في الحق على أدامها والترضيم فيها قال سبحانه قل من أولهم صدقة تتحذرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم أي قل علمهم وصلي عليهم إِنَّ اللَّهَ لَا تَتَكَدُ لَهُمْ وَالْضَّرَهُ سَنِيعٌ عَلِيمٌ وقد وصل الله سبحانه وتعالى عباده التقيم أن في أموالهم حق القساد والمحروم قال سبحانه وتعالى والذبين في أموالهم حق القساد والمحروم وقال في والذين في أموالهم حق محجوم الزائل والأمروم وقال سبحانه وما آتيتم من زكاة تريدون ولها الله فأولئك هم المضعفون أي تطاع أولهم الزواه وقد حق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أداء الزكاة ووعد على دارك الجزاء الأوفاء روى الإمام في المسلم عن أبي كفشة الأنمال أنه سمع رسول الله صبطاه عليه وسلم يقول ثلاثا أقصب عليهم ثلاثا أقصب عليهم وأحذبكم حديثا تحفظوه ما نعط مال عهد من صدقه من لم تقم تعذير بالصدق ولا ظلم عن مظلمه والصبر عليه حدا الا زادهم ضر و ازاء ولا فتح عن باب مساله السؤال للناس مع انه غني ولا فتح عن باب مساله الا فتحوا ضال على البلاد طرقي وقد اخبر النبي الله عليه أن من أزى زكاة ماله فقد أبعد عن أحسه الشروع والآثان عن جاته عن دعاة رضي الله عنهما أن ركلا قال يا رسول الله قال أين إن أزى الرجل زكاة ماله فقال رسول الله عليه وسلم من أزى زكاة ماله فقد غذب عنه شروع من أزى زكاة ماله فقد الله ما عند شرطه ايها المسلمون من من لا يريد ان يكون من الصديقين والشهداء اقره المصطفى مثل الحكم عن عن قرة الخليل قال جاء امرؤ الى النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء من قبيله تشبه قضاء فوضع يده في حديث اتبع الى وأزلت رسول الله وصليت الثلوات الخبس وقلت رمضان وقلت وآتلت الزكاة وقال يوم يبيه الله صلى الله عليه وسلم من منت على هذا كان من الصد في الدين وقد جاءت الصحيحين في حاجة استفعى الذين يغيبهم الله في غيره يوم بلا ربيت إلا غيره رجل وصدق بصدقه فأغفىها حتى لا تعلم شماله ما منقفت يغيره وهذا الحديث يشكل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة وقد جعل الأمين سلطة الله عليه وسلم الصدقة برهانا ودليلا سافعت على سمسه من العبد قولنا المسلم في صحيحه عن أبي هادي من أشعره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة قرهان والصدقة قرهان والقرهان فجة ذكى الرعيم أيها المسلمون إن من الأشباب الجاربة للزلطة التصدق على أهل الحاجات من الضراء والمساكين وغيرهم قال قرآنه وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُغْرِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ وَعْرَفِينُ وقال ربحانه يسحق الله الرلا ويرهز ونقال أي ويننزل ونقال وما في يوم الأسور فيه الشمس إلا وما كان يقول اللهم أعطي عذفاً خلفاً والآخر يقول اللهم أعطي عذفاً خلفاً أضجيها فكافة تستحقيها تطهير نفسك وتزديتها من قلق الشخ والدخل وتزديد أغاثر الأودة بين الغني والفقير لأن النفوس مجبورة ومصطورة على حفظ من أحسن إليها كما قال سعر الحبيب وأحسن إلى الناس تستحفح قلوبهم لقال وستحفظ من سالحسانه إنه قد جاءت وعيد شديدا والتهديد من في كل من أهمل الزكاة ولكن يؤذيها كما أرى الله سبحانه وتعالى قال حفوجا يا نسو الذين آدموا إنك في أمين الأحباد والرغبان ليحضرون أبواب الناس للصالح ويخذون عن سبيل الزك والذين ينزدون السهب والشطة ولا ينزدونها في سبيل الله فبشرهم بعضاب الآليل يوم يحبى عليها في النار يهتم فتكوى بها جباههم وجردهم ونطورهم هذا كأزم بأنفسكم فذلكم ما قلتم تكمزون روجنا منزم في صريح حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال حديثاً عظيماً في حق من منع الزكاة ودت أدتها كما أرغب الله سبحانه قال على المنزل رضا السلام ما زل صاحبها من ولا فضة لا يؤذي إنها حقها إلا إذا كان يوم الثيامة سُفِّح له صفائح للنار على فأحمي عليها في النار جهنم فيكوى بها جنبه وجميله ومضر كلما ضادت أعيرت في يوم كان لك داره خمسين حتى القضاء قال عليه السلام قال ولا صاهي منه لا يؤدي حقها ومن حقها حذبها ينفذتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بطاع الحرف أي أرضا مستوية أو أرض فرما كان لا يفتد منها فصيلة واحدا ثققه بأخدافها أي ثققه بأخدافها وتعطه بأفواهها كلما ضرع من أولاتها رضع من أقرارها في يوم كان الأدار المخوصين من حتى المقضى دين البلاد فيرى سبيله إما إلى الجدة وإما إلى النار قيل يا رسول الله إما للجنسة وإما للنار نسأل الله عمنا العافية وعندما يرى رضي الله عنك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آجاه الله مالا فلم يؤدي ذكاة مدن له جون قيامة شجاع الأقع يمدى الذهب هذا الآن حية عظيمة الشجاع هو الحية الزكاة الذي نفرها عرقه لإستمع عرق شعر رأسه لكفر بصنه له ذريب كان نكتزان سوداوات يطبقه يوم القيام يكون له بمثابة الطوط على الجنة ثم يأخذ فيه المدين في أرجاء الذين فتحوا في أسلافهم ونحن مضون ولم ينطقوا النيفياة والمناس إكتا أخذوا في السنين وشدة في المؤنة وجود السلطان عليه الله بأسا بينهم أيها المسلمون إذا من العقوبات التي لعن الله سبحانه وتعالى على مالي الذكاء الذين يبنعون حقا القرار والمساكين وغيرهم من الأصلاف الثمانية فإذا لحدث مشروعي يأخذ حقه من الذكاء قهرا ويأخذ كذلك من نجمائه عقوبة من أكارا من الله روال ابن جاود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاره في شد الزكاة ومن أدى أي ومن لم ينزل الزكاة وأدى إطراجها فإنا آدموها وشطر مال يأخذ الزكاة منه فهرا ويأخذ زيادة على ذلك من شمال فإنا فاعتمون عليها حتى يحبوها ويؤذوها كما نمر الله سبحانه وتعالى قال عبد وجلس فإن تابوا وعراروا الصلاة وآلوا الزكاة فخلوا سبيلا إذن الله غفور ورحيم أقول لدي تسفعون وأستفروا الله لي ولدي تستفعون هو الغفور ورحيم من الذي أنزل على عبده الغتابة ولم يأعي له حواجا في لنظر أفضل شديداً مثل نظر ويبشر المؤكدين الذين يحبون الصالحات أننا هم أجر حسنا مات حين كي لأبدا وبعد أن المسلمون روى تقالي ومسلم من حديث لعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أملكم أن تقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إذن الله وأن محمد رسول طال ويغفئوا الصلاة ويغفو الزكاة فإذا فعلوا ذلك عقلوا مني لما كانوا أمرا لهم إلا بحق الإسلام وحتابهم على الله سبحانه وتعالى ليس ببعين عنهم ما فعل الصدق أبو بكر المضر يطاب عنه مع أنه إذا جحلوا عدوب وارتبت فقال رضي الله عنه والله لا مقاتل أن من خرق بين الصلاة والشكاة فإن الزكاة حق المال فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناء العناة هو ولد المئي والله لو منعوني عناء كانوا يؤثر لها إلى رسول ذاتي صلى الله عليه وسلم لقال على علام لها أيها المسلمون اعلموا وتبكروا وأيسموا أنها في رضي الزكاة ولا يوم من الوالبات وقوموا من المقربات فليست قريباً من الطوارب ليست قريباً من الطوارب فكيف كيف يجبه بمسلم يدعي بلدان عز وجل يسبع قبل هذه الآيات ويسمع مثل هذه الأحاديث ثم لا يخلق مساكنا بذلك عليكم أيها المسلمون أليس مذا من مزلع ومساكنا لتبع قرائه خشف أن يغلق أعده وتعقل فراغه ثم إما تعلق إعواء الشيء كثير تجده بضيها وكأنه ليس معين بقضله تعالى وأقير الصلاة ولا بسكا ألا تعلم أيها من بالله أن الزباط أكيد من الزكاة إلى مستحكيها صفة من صفات المناسين عيام لله قال سبحانه أنت أكون وضع من ضحف يأمرون الفاتحون فهدوا أيها المريك أن تكون فيها خطرة من خطار النفاقة لتأل الله أن يعيذنا وإياه من الشفاق والنفاق والنفاق وعلم أن الحق ضعيف أن فتنة المال فتنة عظيمة لا ينهد منها إلا القليل فإياك أن تكون من الفتنين أواتي بذيو عن المريك صلى الله عليه وسلم أنه خاطئ إن لكل امه فكره وفكره تقوم بالمال ان لكل امه فكره وفكره تقوم بالمال فانما حكم المال حكم الجمه تورث في انسان افخاذ ذميمه لا تحب الله سبحانه وتعالى من امرت اقباحها الصغر والفجر على الناس قال سبحانه وتعالى والله لا يحب كل مختار فخور الذين الناس الذين يقررون ويقررون الناس بالظهر الذين يقررون ويقررون الناس بالظهر فهل ترضى أيها المسلم أن تنظر بفقين وهل ترضى أن تنادى للصفور إذن فأعطي ما الحقه من التمار والمشافين والظالمين من الذين عليهم ديونهم أسقلتهم وأنته في سبيل الله في الجيال في سبيل الله الله. وأعطي ما لحقه وتنزئ في انتظار سبحانه فيا ظاهب الثالث في اعلم أن المال من سبحانه وتعالى قال عبدالله وآلتوهم مما من ذاه فبآجاهم أما قرأت قوله سعالة في مصة قابل لما قرأت إننا سكينه على علم عندي فغتفنا لهم وبداية الأطفل فما كان له من فئة ينصرونه من غربان وما كان أما من التصير أما تذكرت مصد أصحاب الجنة أصحاب المستان العظيم في سورة الخلف لما نعسموا ألا يحفر فقراء ومساكين حقهم قال قبحانه فضرب عليها ضائم من الضرق وهنائلون احترق عليهم هذا القسدان العظيم حتى أصبح كذين مبغم فأصبحت صريح فتنال المصبحين حتى إذا مروا لما هذا القسدان العظيم قالوا إِنَّا أَضَادُونَ أي هذا القسدان ليس لنا وإنما طولنا الصريح جزاناً مفاقرة وَلَا لَبْلِمْ رَبُّكَ أَحَدَانَا المدين صائم بساني ومحيط بثمنه فأصبح محل مكفيه أصبح محل مكفيه على ما أزلق فيها وهي قارئة على هرشها ويقول يا بيتني لنشهر في ربما حدا أما سمعت لداء الله سبحانه وتعالى أن يقول أذكروا بلاه ورسوله وأذكروا مما جعلكم مستفدقين فبدلنا هذا منكم انقطوا له من اجر كبير ويقوضه على من سعى فيه نصرة وما يكن ان في سبيل الله وللان من راز السماوات والارض وللان من عرض السماوات والارض اما جاءك ايها الانسان دعاء خالص الحاكم وتعالى الله. فمنكم من يغفر ومن يغفر فإذا ما يغفر عن نفسه والضرار الغريق وأنتم سقرا والضرار الغريق وأنتم سقرا وإن تتوجدوا يستجد القوم الضيرون ثم لا تنروا أمساكم أتظن أيضاً غريق أنت المال على إله كان دواء الكعبة إذا فانه سيقوم سببا في هلاكه حاله العالم ماله في عن ما ماله وما يغني عنه مال ولا ولد في نار جهنم وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن ابن نبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر ما انا عنه مال و ما سي الله سبحانه وتعالى يا إذن الذين آمنوا أنفقوا مما أرضى ويقول من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا أخذة ولا شكاعة والكاثرون من الضالبون ويقول سميان الجودي وإن الله تعالى يا تفتحوا بي فإن المنفق تعالى وأخذ الهوى فانهوى ما زالت الثانى في كل يوم لنا مسجد نشجعه نواصل صراحه اصرنا يا ثمالي والاموال اجمعها يا ثمالي والاموال دنيا يا اللهم صل على سيدنا في كل مكان اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ما انت الاسلام والمسلمين اللهم اظهر انتصار الذين يصدون عن سبيلك اتقالوا قل بصرخ عزيز المقتدر اللهم عليك بهم فاذا لا يعذلون اللهم عليك بهم فاذا لا يعذلون اللهم عليك بمن بحمد الله والصلاة وسلامه اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب